الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وَأَفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بَأْيَدِكُمْ أَحْسِنُوا كَثِيرًا وَأَحْسِنُوا إِنَّهُمْ مَا هُمْ وأتموا الحج والعمرة لله أَلَا أَلَّهُ وَاللَّهُ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وأتى من الحج والعمرة لله فإن أصروا فمستيسر من الذي وله تحلق سكون فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَيَضْطَرُّ إِلَى قَاتٍ اَوْ نُسُ فإِذَا آمَنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ يفمستى السعر من هذه الله الله تعال في العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فما الهدي I. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مسجد الحرام واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر مَعْلُومات <تصفيق> فَمَن فَرَضَ فِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا وما تفعلوا من خير علمه الله وتزوجوا فَإِنَّ خير الزاد تقوا واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا وَذْقُ كَمَ عَدَكُ وَائِ كُنْتُمْ مِن قَبَلِ لَ باب الناس واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فمن الناس من يقول ربنا آتنا فد ومنهم من يقول ربنا آتنا في حسنة وفي وقنا عذابنا، هؤلاء له منصيب مما كسوه. والله سريع الحساب، وذكر الله في أيام ما Amen. واتقوا الله و واتقوا الله واتقوا الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ تَقِلَّهَا أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالِاسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْشِرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ <تصفيق> وَاللَّهُ رَؤُوفٌ یا <تصحیش> <Allahies. تصحیح> <تصح> <تصح |tk|> ماذوم بيده هل ينظرون إلا أن مِنْهُ مَنْ ظَلَمَ عَلَى نَفْسِهِ وَالْكَافِرُونَ ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور سل إسرائيل كم آتيناهم من آيات ربنا نعم الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا بوقوا يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب law <laughs>